سَنُمالها يومئذ تحدث اخبارها تحدث اخبارها بان ربك اوحا لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره